مفيش احسن من معاملة تتجبرنا سبحانه وتعالى يعني احيانا كده انا طبيب فأنا بيجي لك مثلا يعني مريض مثلا بياخد هيروين فتبقى انت عنده 17 او 18 سنة ده عشان عشان يوصل للمرحلة دي من الإدمان وأن هو وصل إن هو يعود تحت إيد جرح أو عشان يعمل له عملية عشان عنده مشكلة في شقينه اللي هو بهدلها من قطع الضرب أو من قطع الحوان بتبقى هتفكر كده يعني لي لي لي يعني يعني معاملة ربنا أحسن ووو ربنا سبحانه وتعالى بيوجد العبد وبيغني العبد وبيوفق العبد وبيهدي العبد والإنسان لما بيروح لربنا ربنا بيتعامل معامل معاملة احسن من اي معاملة يعني يعني أنت هتتقرب عند الناس شبر هيدوك نص شبر هيجحدوك يعني عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبينها يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أنه كان ظروما جهولا هيظلمك وهيهجهل عليك وهي وهيضيع مجهودك وهي... واللي انت عملته ايجارات هيقول لك لا انت ليك 3/4 ايجارات لان هو طمعان لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما انت, قرب انت قربت لي شبر تقربت له زراع يعني انت هتمشي خطوة هجيبك خطوتين هتمشي ذراع هقربك باع الحمد لله فاللي هو معامله ما فيش حد في العالم هيعاملك زي بل.